بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي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 سميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا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 ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسن استنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المس كما دَخَلُوهُ أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين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 اهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة فجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محرور انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا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 كان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أَعْلَمُ بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين كِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ اما بعد كفورا واما تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسق فتقعد ملوماً محسوراً إن ربك يبسط الرزق ويختلف لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إملاك نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً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 أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الْأَرْضِ مرحا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 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 114. وهو في آذانهم وقرا 115. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا أدبارهم نفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ تبعون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فَسَيُنْغِضُونَ رِبُونَ إِلَيْكَ رؤوسهم ويقولون وَيَقُولُونَ قل قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ تَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَذُمُّونَ إِلَّا بِسُوءٍ قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قُلِ الَّذِي نَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا الذين يدعون يبتهون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُونَ وعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قلنا لك إِنَّ ربك أَحَاطَ بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إلا فت نَسَنَ النَّاسِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنك نذريته إلا قليلا. قَالَ انْغَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جزاؤكم جَزَاءُ عֲقُمٍ جَزَاءٌ مُّفْوِرٌ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ تَصْعَتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْقُمْ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 في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم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 Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ING We do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 تري علينا غيره وإذا خذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت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 جد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَغَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَاأَىٰ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَمْحَيْنَا إِلَىٰ ثُمَّ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 قل لو كان في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول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 وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمٌّ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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق وقلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل له أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به